والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ محمد عبد الحكيم سعيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسم كَبَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونَ مُؤْمِنِينَ إِنَّ شَأْنَنَا نُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن ذِكْرٍ رب احمان محدث الى كانا عن معرضين فقد كذبوا فسياتي ام بان ما كانوا بيستهزئوا أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتَ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ دَارَ رَبِّكَ مُوسَىٰ آلَ إِفْرَاءِينَ قَوْمًا فِي الْعَمَىٰ لَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُوا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 فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثا فِي نَامٍ مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ أَلَ فَعَلْتَهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الله فَثَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُقْسِلِينَ وَاتَّكَلَ كَأَنَّ امَتَّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبْدَ تَبَنِيَ اسْرَارًا فِي الْعَالَمِ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ قَالَ لِمَنْ حَمَلَهُ أَلَا تَسْمَعُونَ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 قَالَ لَئِنِ اتخذتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَعْبادٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ هَلْ لَكُمُ الْفَتْحُ إِنَّ هَذَا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائه حاشرين يأتوك بكل سحار عليم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 لَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُمْ مُوسَى اسْأَلُوا مَا أَنْتُمْ مُسْتَسْقُونَ فالقى قومه في بالهم وعنصيهم وقالوا بعزة في العون اننا نحن الغالبون فالقام موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يافكون فالقي السحرة ساجدين قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مِنْ نئی کوئی يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى بوسى أن أسر بعباده إنكم متبعون فأرسل فلعون في المدائن حاشرين شو کول حاذرون و من جنات جیو وَأَنكُنُوزُهُ وَمَقَامٌ كَرِيمٌ كَذَالِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَاتَّبَعُوهُمُ الْمُشْرِكِينَ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّ نَقُولُ لَكَ إِنَّ مَعِيَ رَبًّا سَيَهْدِينِ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِئَةٍ كَطَوْدٍ عظيمٍ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ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 واتلوا عليه النبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. اون أَوْ اون او قَالُوا بَلْ بلو آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ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 والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي فكما ولی سیلری وی ویم وی ابھی نو کیا نبولی ولا نیو يوم سو يوم لا ينفع مال ولا بنوم إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ أَنْتُمْ نَصِرُون فَتَكُبُّكُم فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَدُنُوُّ لری بون س وا سی پیم سل نوت پو ملین ان کے لوک ذَلِكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ لِلرُّسُلِ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَكُفُّ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنْ إِلَيْكُمْ رَسُولٌ آمِن فَاتَّقُوا اللَّهَ ملری لبل پی